حفاريه <تصفيق> يا الشاعر ودار الماطل والجابي يا زيني ملعوبه اللعبه لعبي وانا لا نغنى الطير مشحومه يا ما حالك الخاطب في بالمرى والله والمشغوبه هل الشعر وامطار الماطل والقابي يا ذيني منعوبة اللعبي لعبي وانا الغناب أبطي لي مسحوبه في روضة جام وهاساحت نبته تهاويني وعجوبة خوتني شاما Deze manier van het verleden, deze manier van het كن العبارين طاروبة صنعها المجرم الكامر كامر ولا تنك عيوبه لا والزيت والله الساتر هبك صلاطيني حلوبة يالله من الليم عليها من جو حبوق الجصوبة هل الشعر وامطار الماطل والقابي يا زيني ملعوبة اللعبي لعبي وانال الغنابة الطيني مسحوبة يسري على بارقه الساهد اللي يبي شوبي محبوبة جد له سنين جود الله سنين و صابر قال الحياه باظ والمنذره يعني